أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قانوا إنا نصارى ذلك بأن إن منهم قسرسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول فرى أعينهم تطرد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع وما لنا لا نؤمن بالشيء وما جاءنا من الحق ونضمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأطابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 لا يآخذكم الله في اللوء في أيمانكم ولكن يآخذكم لما عقدتم الأيمان فتسارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تضعمون من أوسط ما تضعمون أهليكم أو كسوتهم أو سحرير رغبة فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيامٍ تَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أِيمَانِكُمْ إِذَا حَرَكْتُمْ وَاحْفَظُوا أِيمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا عُلَّمَةَ الْبِلَادِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَمِي لَهُ وحان مره إني سورة المهيدة آيات تديرتني الله آيات يسكي لحاد أي حلقة أخب العبنية قال سبحانه ألوحوه لسجدن واتهالي أواتهالي لم يلا يمحمده في روح مسلم قهو أشد الناس دفتع قوة مغدرة عداوة حق على النماذة للذين القوى آمنوا إلههم ليه اليهود دبّت هارج ثوب إلهي تصدق أو رات هو أقول نحب أي واحد من مبذا تصدق مؤمنين ثواب هارج وعليه سبحانه وتعالى هنا يهودي نحيه قويه روحه مو من كافوه أقول نحب يهوده فحق ياه دي الجهر أي لكن يهوده الله سبحانه وتعالى كتاب كيسي يا رسول كيسي يا حقي يا صيد عرورة الله يقرر يقرر يسا الله سبحانه وتعالى أيين دين سعر الضغط هو هو على النمى بضن وضع مؤمنين تهى وحاس النمى بضن وعلى رسول كان يقول صلى الله عليه من يريه يهوذي روح مؤمن أوله إلا ما خال النقن إلا الحمى في قتل تروح منها كمثل فرص اليهود إلا وسوهم جميع أوطانه دلك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد دود الأبطان حيود مركز دعيلهجي سبحانه وتعالى وحول بقائه شعري ويعو يهود الصالحات لا مهر وح بالان إسلام يود سلام نمر أدب ويا سلكنا سارد أدب إسلاما صلى الله عليه وسلم أدب الإسلام يدرس الآيات من ساس الله عز وجل كأنه شكر دون حذرنا أعدو إسلامنا وحاول الجهل قياع قبضنا ضد قلب جذو السنيهود أهيم ويهود الحوبيني قلب جذع شرائه الجهل فهو علم الضهر هي الجهل أوجيهن الدين تذكر لسيدان وذكالي أشد الناس ضد كفاره ضد هنا حق على نملة للذين أوجيه على ويهين عام ولاه معي اليهود لا روح مومن كهاء يذلك مومنين تهكوه وعلا واضبلا هنا يهين بالهالي سبحانه وتعالى يهود يقال كهوه والذين اشركوا يقوي مشركين تهيو إله غيرك عابدي وقال الله بعد يصر على حقه عدم المثل وحتى مشركين ته إله غيرك عابدي أصنام تهي يقرره يضيحه يوحيدون هم دونها وحيارها كلا عابده وحاكمنا عبد وكعدوا من مقبضا أيوا الله سبحانه وتعالى يهود إياكنا عبدكم ممنين والذين يقوى بالكراي الساعين يقوى وحده والنواب عبدكم مسلمين فأشرقوا إلهي سبحانه وتعالى أشرق يهود أو إلهي غيبك لو ذا إلهي عايزك ولا سيدنا واتهالي أغرموا بقوة أبدوا مودة حقت عائلك للذين آمنوا ضع إلهي النبى كتابك الرمزي الذين كون ييم بالكراي ساقلو يهود ان انه النصارى وان حي ما عسى سبخينا كو الهيه كتاب التجدين سويري ايا حي بهر ما عسى ما هو النصارى ذلك حي قد ذلك ان النصارى حين كو هو اولو حق جعلت قد المؤمنين طابتن حق الصنادق قدعي بأنهم ايوا منهم محاكمد ان من محاكمد قش شينا طول ما محاكمد هذا العلم وربانا كي كي كي لا يبقى تحميل وروبانا ذات ربادها تحميل واسحان حلم كلمان يسوه فيك يحبال البدن وقد كي إعوان كي إعلم كي إضدور كي إسكيت تقريب وهل كي إسكي حبالي سنة وأنهم نصاردوا لا يحقق بيونسي يهود ما إسكبريان بألي سبحانه وتعالى يهودوا وذاتك ذاتك وكير البدن واسان صام الرئي ذاتك كروتن أننا نرى أوري ذلك بأنهم قالوا ليس علينا كل أميين السبيل نحن أبنى الله وإباء وقوم سيئين لكن صاروا وصام ما هو عليه سبحانه وتعالى اسم كبريا وصلنا صوته وصلى إله سبحانه وتعالى كتاب كتاب ذلوه قيبضا أي المين أي ساقال بالدريع دركيون مركز الله يقول علينا أن النصارى ويجيئين كواد ضد المصلمين يقولوا وحاوه يواصفهم ذلك وليس جدا أخرى وأنبادتكم من يقوى وده مودة حق الجعيلك للذين آمنوا فقوى إらいذ من يقوى وده حق الجعيلك قالوا دي على قطعة يعلنا هل الذين فقوى إين يين بظهريس قالوا يريمنا أننا نفصارا بأن ذلك وحي كده على الصارف كتمن لأن منهم حكم يدها يقولوا حق مسلمين تجعل فاضر أو اليهود إين مشركين فأنا لما أرجع ين حق النعير منهم قصة السنة قوة علمها قمدها عمرها قوة صعية جهاش لكن تضع علمها والهري الهريا وحربانا بعد قمدها قوة سياره وحيبها هذا البدل وأنهم صابت لبعضنا قصة السنة وحربان بايدا صابت على ساكنة وأنهم صابت لبعض, لبعض الله يستكبهون أبو أليه سبحانه وتحسما كبريا وقيد قدما هي قمدها قوة التكبير والهري لكن يهودي يمرك الله على هذا او هو, هو كانوا كان بجرو نبجرون كبري وحيالها وحياء لها إنه روض حقا كسغاده في قلبك سوبر ما صار حبة من كبر جنى ما رسول الله عليه وسلم هي يا كبر الناس مثل ما فريسان متكير كياكوين ويل استنوا صار دين وين ويل استمعوا ما قرن ونصارده من دي له الى سودي الى رسول الرسول تحديش الاسوديه ترى iyada oo daadanay samaynay jamci ilin xaq ah iyada ilin xaq ah la daadanayso indho oo ilmo ka daadanayso arkayso nimma arqoo waxay garteen sidii oo meel xaq waxa ay garteen xaq ah dirti ay la ilmaynaan yaqoonuna u hayleeyni sabana hadiga nau aamannaa wa rumaynaa kalaamka aad dhageyteen فقط ربنا اله و ما قرن مضطر مع شهيدينا في القيامه لما خاطف ردون ذلك المؤمنين جامعه دينه في اله المنور رسل كانو شيعه دي وملائكه دمكم خاطف ردون لما اله كان ان حق يرتيين دكودي في خاطف راله هو قوا كتاب كاغي الرسول طاقه ماينه واذا ما كتاب في مزله الى رسول الرسول الفتاق يسا ترى والأركي أعينهم من دهر الأركي تصيد يده من الدمع إلين حق يده لده الزائزة مما عرفوا واحد سببتي يدرتي أو من الحقي حقا يدرتي بالله الماناك يقولون ربنا يقولون وسيليني ربنا ربك أنه أمنا وارمي كتاب كهان تجيس كلام حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبنا من عشاهده الهو النبقر و النبقر هو قيامنا من خاتفر الدوناء و ملاكم خاتفر الدوناء الهو المؤمنين نقدكم وما لنا وحلا الخليا ويليس عدوه وما لنا محل الله عير لأن نؤمن بالله إلهنا أنا وما جاءنا أنا نؤمن نحن نعوش ميني ومن الحق حقها ونضمع نعوش الجيني أن يدخل يعينون القليل ربنا خبكم مع قوم الصالحين صدق الصالحين سيحق إذا ذوي عمل قدوة نكسيه إذا انتم مننا قمنا نضحق لا نحن إله الكتاب سبحانه والتعالى إله نقوم بمين الله سبحانه هذا من العام أيه دهان way caqabado ay ku soo dagtay nagaashi qolo soo diray baa hayeen qolo kale oo najilaanka in baahay marka waxay doonayaan dadka kale nisaarada ay ilahay subhana wa وواحد العداله ده كفر واد بس قوامن ما يوغار ده قوالا لغورنا صارد اما مسلمين يوغار قوالا ستبافه اي يدسي عنهم او يهود قضاان كان فيكم شيغي ان عدالت نمحو كون مركنا قرنا صارقها وسأل لكن لهم بديه حاشية وإحيانه هل كان الجيش قييد ورسوله صلى الله عليه وسلم خير عيان لغير صوم به لصداء صوم به لوعظ به صدوات به هاي إن توا لكن عليه كل حال كوي دون هن إلهي سبحانه وتعالى ذكر أول كفر نسخرضها حذرنا إلهي يا كتاب في السكومي يا رسول يا سلامة والسلف في هذا الكآد عانى البهان أيها السفاحان وتعينوا ورنا وما لنا حي من صين تقيت فاطئ مكة السريان وإلهي الرومي يا رسولك الرومي يا رسولك الرقيم ما تقول أو سيد النور أكون قتان مركش هذا الخندهم وما محان موسمنا عين الداعي، والسؤال إنكار من نحن النبيين قارم، ماذمنا نحن قومين، وما لنا محاورنا أو الداعير، لنؤمن بالله، وديننا سنقرن قائمنا، لنؤمن أننا رضي من الله دله، وما جاءنا يوشدوج سبحان أخر سبحان أخرمين، أو من الحق حقه، ونضم الحان أخرجه. هو رجع النور فحطم حي النور فجثّ قبلنا وإلهي سعى نعيم سلا يعين النجيري حضنا مع القوم صارحوا إيونا تحجيوه آخري عزم كونوا ضدة إلهي نقول ضرب ساسنا شجين إلهي وسيد سبحانه وتعالى الله إلهي بأبال مري بما قالوا وحيدا سبت في سراب المقام وحيدا سبت إلهي كوار مين جنات إلهي كوار وإلهي كوار مين حي صاح وجنات تجري وجنات أي سعى أي, سعر. أي سعر. سجى عن من ساعة غاسارن هار وبيال خالد دين السياوة وقوة ريان وذلك سرع خوج نضع إملك جري سرع الصفظ علنا جزاه الله المستسينين داتكونات جسمية إله سبحانه تعالى عودك إله مطلوب يسر وحسن سميع أول مرق والصلق ركض مستنهم وإله عودك في سواء القوقد محسن كما رفع رسول صلى الله عليه وسلم فسر يجيهن ويجوحي لأن تعبد الله كان فتره wa darajad ka koraysay idhan culimadu iimaanka iyo islaamka labadood islaamka ayaa ugu hooseeya iimaanka ayaa ka sareeya ihsaan kun ugu kase sareeyaa wa darajada sarowar ruha ilaa uu caawiyo wax iswaaqo qad ilaa waxa ay lehayn xefeekii Ilaahay ku abaalmariyay xusiyey jannat hadalkaan nucaan bay lehayn hadalkaan den nucaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo saasii rasuulkeena kadin ishayay oo ku yimid suuxba ku hadlii rasuul subaalaw oo san oo qasdin oo afka kiree ka soo wa qorrahad dhacay qorhad inta iyo waxa ka soo baxay tii jiraan meel ka dhog-dhogay ayu halka jannada laga aroraagu waa hadalkaa wi darti oo waliba wasfka ugu dhino ilaahay jecel yahay subhana wa ta'ala marka hadalkaa ay dhayn darti aya ilaahay wuxuu sii والذين كفروا و كذبوا بآياتنا و كتاب سبحانه وتعالى صدى اللغوية كانت ساسي سبحي قام و اوه جاء رضي ان لقوار روا مسلمين كله اوه اوه مسلمين تلاوروا الاسلام كاللغوها كثير سيوا الروح والغن والعضاء الترقيب والترقيب تحضره وهنا الهي سبحانه وتعالى حدانا حصدى اينا كثيرين ان الواسطة انحريف الهي كالواسطة وانو انحريف الهي إلهي سبحانه و سعاله أنا كعف صنية علاك في عربي إنت أدونك و أروح و كنه العقلات القبوة لباطا لبأنا قلنا نحن وراغيون وأنا وحف و حفظه أنه ورمونا السباة شمبرت الله ببال لأنت أين أمني لأنكريين و أدونك و أمسر و ننكريين لبأنا سعد الله و يصدق نايم أداد متكل لها حفظه عصيره الله سبحانه وتعالى مر والبجنة في السكن فصرنا عيادي وقطع يلا بجهراب مر كل ما هو قل لكن سار رسول صلى الله عليه وسلم وروحه مر كي وتعبان يه أو نفط كبر حيث عفسه هلك عشقته وروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحريش كليه هجدر حصره لكن انت أنت في عيادك الجلو لابد أن يستعين أو منا أنا مذكر كع الحب بدني واللي من كفروا هو كرمي إله يكتاب كرسي رسول بيصير آخره وجه الله تزني الله أي معه أيه كرمي وكذبوا في في آياتنا أيرها النعم خلاه فقواس أصعب الجحيم الجحيم الصحيحين وراء الجحيمين سيجعلنا سبحانه وتعالى وكتابه هنا الصحيحين وهو الذين آمنوا إله يرسل يكتب كرمي ورسو حرمه حرام جيرنا طيبات ما شيء كيس ونأكسن الله إله وحياه الله تزني كدرتم سبيل الله لي لنحري كيس طيب هاء نفط وحط رجاج حلاشه معان هيسكح رمينا وعلي سبحانه وتعالى ولا تحت جلد جلد إليه حلاس حلاش تحت جلد حرام تحت جلد يلا نحط داخن حلاش تحت جلد حرام تحت إلهي ماشوا كل حد يسمان وتعالى حلاخ إن الله إلهي الله يحبه مجع الاعتدين كل حد جدده إلهي وهم الحدب مستم حتى حراشي حد به إلهي ووحيد حدك قبل إنساف الله إلهي مجع إنه الله يحضر المسرفين إن الحراش يتكبر يصل لمعه بقرب وإسراف قطة ما يساوي إن الحراش اللي أفتعه حرامتهم يتانى لمعه بقرب وإن خيره المولئ وصده هالك عدده حيث يتتوين لا سبحانه، أيضا صحابة يكسوا الدكتين صحابته أحيان صحابة يشك حميدها أيها إنتهي قاد إلى يدي أقبر صحيح إيمان كل إنتوزيال النغضي أيها صدح بأحيان وخديث كواسيحين كي midba wuxuu yiri mid wuxuu yiri wariga gaar ahaan rasuulka sallallahu alayhi wa sallam cibaadahiisa waan ka warbadeen habeenkii iyo waxa ay iyagu arkeen markaa waxay dhayn rasuulka oo farmin علم cilmi jeeg yaa khayr fi jehad fi taana wuu mashquulin oo ay ka duu mashquul bayleeyeen oo ugu mashquula nafteeda keri aha uu noqdo waan iska daynaa goolkiisa minna waxuu yiri habeenka oo dhan bangiif ka iska daynaa waan taagneena salaad baan soconaa minna waxuu yiri filif ka iska خطبه ايها الرسول صلى الله عليه وسلم اخري رجو سجار اوغييرى marka ta rasul sallallahu alayhi wa sallam kugi ta rasul sallallahu alayhi wa sallam xadiisa saxiixa ana ilaahi subhanahu حدنا إنتا عبتها ونسكديني والله يموت رسول الله صلى عليه وسلم لكني أنا أصوم وأختر وأصومي وإلا مدى وحوية أنه هذين كي يرهي لكي تكون مهي يدعوني ولا أولي وانكصو منامي وأصومي وناصري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم عن في فريسا روحي ايها نبوة هي نعمي رسولك انا اوضعي المحي سأصح الرسول صلى الله عليه وسلم كوي الهنا سبحانه وتعالى رسولك هذا الفيح يسوي حوزيني ايها ايها السود ايها ايها السود ايها السود اكتبه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ويستحرمنا طيبات اما احل الله اله يوضح فيها شي سطير حلاشة معانة واحتركة الله لاجلكم يقدركم حلاليين وحلاشة من فولان وحلاليين وحلالي. اقدرتمو وقع إليه لأنه كمل من المصارح لأن الدنيا عخراك وجلده مركة هوايان كنفور كودي إنا الواقن ثاني إنا الصيحة ثاني إنا الوكاس ها أخذ سبحانه وتعالى حلال ويهي تحرمني ولا تعتد القدو تهضع ثنو وحي إليه سبحانه وتعالى يدين حلالي حلالي حضعي كحرم طوال الله ينظر ما يده حد ولا تعتد إليه سبحانه وتعالى تدين في الشهدات إن الله لا يستطيع المبتدين لذلك حد إلهي قذبا إلهي ما يجعله أكله أكله أكله مما هزاقكم الله وهو إلهي يجدين كل ذاتي حقس عنا حلالاً حالاً طيباً أوه واحترلون معاناً وحكوصة ليه نقصة ليه وحقرين أيه جركة يكون نوران أيه وكاسه بيكوصة ماين أيه إلا نحن ثلاث يا عبيتان كاسه ولي لنكونوا ليه أدروه بس كدعي من انتول ما نوران كنا مركه إلهي الهي واحدين حلالين يوسن كبير انحاروين اي حضنا الضيق <تصفيق> وحتركره ان عين ضرب عليه سبحانه و هو مما رزقكم الله حلالا طيب واتقوا الله الهنا كعبس مركه سبك الهي إلهي الهي سبحانه وتعالى ايين حلالين اي وحنعان اي ولبا وحيالها حيوانات القراعين عين ليسيه الهي لك عبس سبحانه وتعالى او فلقن الهي دوالك سدا يا الهي و خويتان داعي سيقوان اللي علمني كعبس أنتم تجدونكم به إسراء من الثمين سنتين إله الثمين سنتين كعب صدقات إسراء جيدة عنتان لا يؤكدكم الله إله إذين قامم هاي باللغوة في أيمانكم باللغوة تن أيضا أكسن إذين قامم هاي وأيضا قصد به في أيمانكم دارين تحور العرشة آمن قلبها يكسروا فيه قلبها يكسروا فيه ماذا يكسروا فيه عرفتها ومبعض والله ساحس ما. والله وحاسا قلبك ما جيتك دارنا عاصمه لا دين قومه هاي ما واصل ما اي و هي ما و الله سبحانه وتعالى لكن لما روي الروح ان عرفت شاعته كبديو والله سبحانه وتعالى كلام في التاير ما والله والله تسوي والله ظما لكن دائما راك هذا إن إن هو قلبك انكاق الجير انعرف تاكو والله أقول الله والله ساسي وحاسي ساسي والله وحاسي ساسي معه وحادنا اينا السيدة اعتري احيان نعم السيدة اعترده على الوحيه وحاسي معه الله سبحانه وتعالى في اللي دين قومه كفاران الملع دنبين الملع لابد ومحتوي التعوي عايش رضي الله عناصر الملعب سسيه سكوري وحيثري وقولو حجيلي يقول لهم لا والله وحاسي ساسي معه وبرها والله ده انا قلبك وجهك عرفت مكرك لها دارت نو عاش كلها دمنا ما كفالنا ماي ولكن يا اقيدكم الى وحيدين قمنيا بما عقدتم فيه اقلبك كاليدين او كاليدين او قلبي أنا وكاريني التاوي أنا وحاسي والله وحاسي ساسوي سان ما هو والله وحاسي ساس ما ووحاسي مجدلة وأنا واحد جد حاول خد الباري التاوي كفارة إن هذا هيو هذاع ديو طلب يا كاريني وحاسي والله سيد بادي يشوي كفارة لجاره هديه سيد يش والله ساير معي وادي والله إذا سنيرين يا مال يير كفارا ما كقولوا جبين لكن كيهاره كيهارا الله قولي مين كاني كفارا نمرة دم بناه ثان مرت القلب يا كسا قوي تعود يا تلارين كمان يا روح هذه وجبية وكافارا ولاهي يا هذه وكل طاو بين طاي وكل دم بابي يا تعود روح الله يناله ذين بان روح المسلم كان مركب الله هذا الشوانك وقصبه كفارة من الله من يساوي كفارة صوته عطا الله من والله إبعنا مسايدك يجب ان إلهي مسايد كيسر يهدى سبحانه فقد روح وقحنا أغضيه وقحنا أخذ مسايدك والله مسايدك أقريمه واجبه حقوقه وحرانك إنه مسايدك يسكد يسوي نحيى للبيت إلهي سبحانه وتعالى مسايدك وإنه البشر كفارة لا تماده لكن adigu waxaad iskacaanayay oo qolo qalbigaaga jira ma waxaad tahay wallahi ma hayo qalin ma ku mid jira ada isoo sooho bay sidaa ولكن يأخذك المسؤوذين قوانايا بما عقدتهم مش أسكت من الدين الأيمانة و دارها و بما عقدتهم الأيمانة داريه قلبه كهيتين وقصتين وقصتين وقصتين وقصتين يولجزه وقلبه قانايا جديده طاق أيها كفارة لقد عرفها أضيع الزكورين ويده أضعه سمين ويده و الجبشه طاق بابا فكفارة ومتوانة دارتو في جبية هذا سيادنا واحد حق أنا هم ترى على واحد الصائمين جاء وحولج قوة الله وله وشيء على الصائمين كفارة الله المدد هذا واحد على الصوت ترى والله واحد صائم ما هي وحولج قوة ويانا رسول كان صلى الله عليه وسلم أمرهم السجن السجن يجيابي وهذا نمن بعدين هو رسول markaas waxuu yiri wallaahi inaanan isii geel barsool kowiin sallallahu alayhi wa sallam wadi ama mustashariye ahaay markuu geeriyay si ayu rasuulku daartay kafaar ka sabay markaas dadkeena u sheegay isaguna yiri ma daartu oo qowdaanta wax xayr aha wax samayn maayo madhsi in kafaar gutan xayr kale aanu wayuu u fiiray khayrka as-samayso daartaana ka faradada fadiraa iyo shoorka samayso tii ka farad go'tay furuq roq taradaaba tii xeeray may oo kale laad may oo kale roomso la wax xaq ah oo waxa ku كفار الله كفارة وكيل الىنا بريا سبحانه وتعالى روحين تو دارتi darti siye kafarada fakafare tu subhan qalbi darti kaggunte oo qashar ka u yiri hadana ee jabiye fakafaretu yamin ta kafare ee yuhu ha kafare bu tiisu idaama 10 wa amina ustade ma qadmiina waxa ku qoysaan kiisa dhaxe ah ahlinku galiin dooy heerka waxa sameeysto kiisa dhaxdaxa ka haw wax faraha laga amran raabo oo qali oo cuntasaare waxo si hodan heerkaga siinina ama adu wax siina la maro waxna dhaaxad aw isrutum araddu xudo tawarrad aradduho fa kayb qabay ka midah waxay dhahayn imaamada haddii toontii wasii sawar dabaxu waxay isku qabsadeen oo laakiin ayuu baday inay ka soo noqdeen kooxda 15 ruuxo sabar rabdikiiba kooxda sawane macqiswa waxay ma wa kisuu noqanayda waxay oo u yimaaday wiil tiisa wa السحر في هون قرن أو دكتور يقول مدي وقت إذا ما نتى الكوفية وحاء كل اللي ميت كان بعوض بتصي شاة بتصي وعكسه هاي قرود كبيرة يو يصير بدينا وأنا <تصفيق> لوام مرسي صمد هوا سيء مد كره فعلًا نعوش الشاة وقعد لكن تحسوا ألكثر هذا من عويس تواصل صنطاعي إذا لست معي وانا وأنا استوى وثيق كل يوم نعوش أذولا شيء شيء تمان كره قال ليك من عويس قعد نعوش قدنا قارثة الامر أنا إدها سطاع وكان عيارك يلا علينا لو شيل حد عنطري أو كروين هاي هذا عروق هذا شهادة فكفارةه إذ عام عشرة مساكين روح يمينكِ أو قسطك كسبوا جبيهة ذن كفارة نفسه وحو إذ عام عشرة مساكين وثمان مسكتين غلنتوا فأوكار ريا بين أكلت للبيمين بينهم المرتضى هذا الأول من أصل ما صد عموم واحد ثامن أهلكم فوق هذا فيرق واحتري وحنا بريس يهلي سوق دارت وهاشن قالو سرا وقال يا كل كا يا لاغامرو هدا هو غريت كل لكن الدوار انتصرو تمر وين اتفيصو بريس كلاان وحتى ان سويي وحوارحين بريس هدا السوغال او كا هركو دانا وكراداتي عن wa saxuu marka cadduu aqliga aadna waa mantaqaana waxa lafsiyeed aad u xaqee waxa la baxaa raabacnoodina sadexdhow ayashinka la cunuugi sadexdhow saw xayrinna mar labbixin hal meelo kamina niskii wii halkii mudna sirta inta la isku waafaqay culimadu bana isku waafaqan ku la wacmood go'do sabab daal u ku sa marka waliba gacmaha waxa la daba inay yii gacmaha dadaha way roog gacaan weyn way u sameyn waxa dad dhexe iyo أقول صحيح استمرك لكنه مت نسكي لأنك حتى مجت أو مركة لا كربلا وحدة عم بي مكاني نقناش. نهيل واحد عن. ضغط عن قصي الوين هذا حتى عيني من او دلو حين نقناه سا. بيرعشن فيش هذا ملو كبر توقش من بناء وبنح بناء ويانس فيش عن آتي سوي كان قالق انا هنا وبصمت جيان لهم كان فاسين ويانس هنا ملا دحلا ويانس هذا هذا هل معلم انت تمر أحسنت أنت شيء صو قريقة كسي هذا ندم معلم في السنة واقصون الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عليل المعلم في, عليل في, في عشرة مطاقين من أوصد مع صبحمون وحقا فقوه لسان كيسا لحد فقوه لسان فقوه لسان صمانك ملكن سان اهليكم فيه. او يسوطون او صمانك رب العرض بحسنين او تعالوا اما روحوا من الفرعين هذا فقوه لفرعين ضد الدومة ومجرم فماذا للمك انت روحا هلا انت تخيار له انت طمر انت خيار لكن كم كم الى خيار واعتض انت وينو كان دنبو او صونك سنه ليكي روتينيرين فصيام ثلاثه ايام علي وحاتشي سو واجب روح انت ويا منك مده صيام ثلاثه ايام تصدق ما ودينو صوم دت هذه جايين كبته جوهاني قداه عاوي هذا ددبه وهسه صنقا iyo ku ansumidi hero xiyaarteen inoo roso tawan qoodiyoo inoo arad biyo inoo ee fur adoon kareeyo iyo inoo sadid maamusan xiyaar weey xiyaar mid jiro saddexan xiyaar oo la laakin son kusa ilaahay idii fa malli mid u aqad inta wido saddexan midna mid ka soo waree فصيام الثلاثة أيام فعليه حواجب ودجساه صيام الثلاثة أيام صدح مع الودن وصوموا ذلك كافٍ أحكام صلّين صلّوا شرعا كفارة إيمانكم ذلك إن كفر قد كري روح دارتي أو دارتي سجديه ويقولوا يري مصوان يجيء السماء وكافر لي ذلك كافٍ أحكام صلّين كصو ورمي أو إن كفارك لا كنا كفار قد كني و اذا حلت مركات دارسان واحفظوا ايمانكم لاتني الى لي لو فطر بما كفسرن من يحوي والدار تبان سكير اي روح مسلم كما منافق قالوا يقانون دار بري سوره التوبه تينا يغتي ان ان يحرفون بالله dibasta ulaahay way ugu dacayse isaga difaaca ama wuxuu lahaa heer imeyntii uu ugu u dhawaa kooreysta ay u taadarnayaan sax beenta badana qaar badniba lagu yaal lambenta waa calaamadda munaafaqada tan waan واحفظوا أي مانا. لكن الهديث كذلك الساسو يبين الله إذا يعطينا لكم في دينك آيات آيات الساسو أحكام تاينك لا ربك هي تنع وحواليك كثباني تن وحلاليك الرواية كفارة لدي وكأحكام تا شراء عزنا الساسو الله يبينك كذلك كما بين هذه الأحكام, الأحكام تاينك لا ربك لأحكام أي وجل الله جل وعلا لك منك آياتي لعلكم تشكرون لكي تشكر سده وشكره فروح مركون دعوة إلى الهاديين بسيف فضي الكيل إلهي زمhari وتعالى واجياد كسيب بن حارث صي صلما مراسع وجي في دي سيدين تلا إفواه فروح إيمان كله إلهي علام وشكره إلهي لحمد لا بطه إلهي قسوسنا وعدي يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي يا ستاب ذكر معيه إنما الخمر خمر ذو والماي ثرو قمرك وحا والأنصاب ول انصاب سنه فيت دن تاسورن وا فيت وسقط و عرى تسعد تس عبد الرحمن مكتوبه السريه هو من اعمال الشيطان وا وحن و هو وسقط و وحي جالسه وحقرنها و وحي الهي ما هو قرون من اعمال الشيطان يفيتنيو كفغان لعل كنت ilaahay subxana wa ta'ala wuxuu ka dooriyay tan u heshaana oo jannada ugu kashaan calaamadana uga badbaadaan warinta ay xilareeyay wa alle subxana wa ta'ala wa ayad diin buuddameysay oo khamradda أن xadgimay ilaahay khamradda meel ay soo maray suuradda baqara wa inay ku soo marinay inay ku soo daan munaafiq qayd muuma iyada dibba qayd muuma akbar wa alle wana dha idim qowrahan tokinee inta kala caba ma keen saraax soo dhawayn caboo iska day saakii soo saakii dibbadaan bay soo u taay maco dan halal baanti leeyay ee medino halal bahe ee fariintii ugu horeeyay aydana umar baqdaawrdeen beeniga kamidaha mar wal waxay diinayeen allahumma bayyilana al-khamra waa wuxuunaan oo xabiita hooyo iyada oo ah argo xararada ruraca wuxuunaan oo dhan ayaa baab ka dig u furmayaa kooyada hadda in u tago ma ka dhistaan iimaanishteen inuu rudiila iimaanishteen wuxuun ku Allah inuu keli aw haluugee lacag uu kala qaato lugu ciyaaro lugu maxbuuro wa sheesh barad qoyo u jeedaysnaa tahay gaalada ataynees ta sheesh ka barad taa loo bariin lugu tartamo lugu mashquulo lacag lugu kala qaado in lugu tartamayaga fardaha iyo hada waqtigaana de gawaadiyo kala jiray gaali لك وين تكسر اللغ العلوقة القات أو, أو لغوط اللغة الصوم أو وقتي قارجها لوقت والقالي اللغة بيربرين تاس واحد ما يصير بهو يعني ما يصير ما هو حبوني ترى كباركوي قنكرة ما هو كمديعي إنما الخمر والميسر ثمارها والأنصاب والصنمضة والأذلام الأذلام في في البيض و waa qureyshi isla kitabka aan ugu xuban tahay aan ugu xuban tahay jiranku sayfukal bi hijrin roo haddu wax rabo min caadada ku haya liba xuquuq qoreen iyo keef ugu jibtay oo tagaya waxa mid ku kii la doqo qorayga iyo qorayga biskitay ki waxa ku qoray mar labaad baan ku celinay markaa waxaan soo sida kitabka aan ugu noqonaayo ugu noqon jiray ugu kala dhiji jiray kaas ay islaam baan dhahaw islaam taa وفجس وعمل شيطانه ووحش شيطانه حق يكي مني وإله يقصان حق يسكي مني وإله يجعلني لعلق طفحون سألون لبنتانه مطلوبك إنه ويها الشان والجنوده وقشان على لكم وفق بلدان كوا سأخوه إنما الشيطان الشيطان فسبدون إياه أن يبتعنوا في بينكم تحدين الأداوة على النمو والبقضاء في الخمر يجوان ويسير اللبضة خمراء الضوء دي وقضت children, theictus of Allah who were sent to Adobe, the Taqaaa Avaniyya, that the passport gave him to oven! left to oven, the Old psycho prayed against his birth to harm نشح النشح النشح النشح اللباء يقول لك فاريسك قاتل إنما يريد الشيطان الدنيا أن يقع أن بينكم دحدينا الأداوة الأمنيوي والبغداء دلت الإسلام كهنا هنا يستحق الرغوذان ألو يستحق الرغوذان فهو أحد بناني الدين تقول لك ما نستوى الدين تقول كحير ما يستحق لا يستحق اراضي دلت الإسلام كالقفة وضاهي الدين الأن تاهي أي اببه الله على كبه الشبا عليه سبحانه ايو خذي يا شيطانك في شأن الخمر ايوال ما يزملك الخمره عبتان راتي اسلام ويسوه عرون ايوه نمبله يدي قبصاني ساوه بابا يساوه وراشا قبصاني ويدي مرتع سبقه عرون ايوه نمبله ما يسوه كنساوه في المكة الفواريه روح تقع شيطانك الله و الله يكمل ان كجي يدينا ايوه ان كجي يدينا ايوه ان كجي يدينا ايوه اله يتسكي سيم أولا دمية واحد ظنفة لدائرة واحد دلالة صميانية صاير وكف واختك قال يا حرقما ويسبدكم هو إذن كاللسانية هو إذن كبجة دينية وشيطان كميصر كي وخمردي عندك لله اليوم وعن الصلاة بل خطر الروح الظنبرتو صلاة دحته كلهم روح المسلم فعل أنتم مثل منتهون وكاري ورساني سهيويو الو ادو سحينا دغيان خمر الله يميسر بقطا بيتيغيا صلاتي الىه ذكري سبحانه وتعالى الكور استاغ يا ري سلامتمون ترو متي واضع الله اله يا اطع واضع الرسول رسول قاضع وحذروا على الله كدكتورات على الله سقياري ودياكم قروناي وتفغا كدكتورات فنت وليكم هدات وطعال الى ان كجتان الله سبحانه وتعالى انما على رسولنا رسولك أنك تشي سئين ويهايون الثلاغ بجارسين وعالوهين وعالوهين وعالوهين واحدة رسولك اللقاء محر شقالي سي وليسي وعالوهين رسولك بجارسين وعالوهين إنما عليك البلاء وعالوهين انت كبّل بأي سبحانه وتعالى اللونتين إياهون هذا أضع عارف ليه كجسستان رسولك عاد كجسستان وليه دعوى رسولك دعوى إذن أمر قولا قادم و إذن نية كار و إذن على رسولنا رسولك أننا قد شف سني ويهون البلاقو المريخ لي سمأهن على الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنا عادن صابك صد صابتو حاد دقال كريج الأحد حاله خمرطه حمزه يهيل يهيل يهيل يهيل وعبلوه إلى بياض وشراب قاسي مر قاسي كش هيدين مركسي هي. مكيله الحرماء اللي يسوع الله كورحنا غصورين خمراتي الغشرين أيادكى آدي عبد مرحق السلام نادكي ولا رهن أن يحبه يوحارش ونجد كل إنتو طبركوا كلا ساحر قدر مقنع إلهي سبحانه وتعالى أيضا صفر سودي ليش مقهان على الذين فو يتشعر آمن بله جميء وعمرو صالحات أعمش ورنا سنسميك جناح الدم مقهان يشعر فيما ضعيم وحيل حنوم وخمراضي لأن بي حد بياه تعاور ليه كراوي القذف اي شرعك انتم اضره كدر ارطا لو الله واحدوني ما يربيه احده كفارة لكهم اولاد هده السمري انتم اولاد هده ادهالك انه خمره دي ويهد فيما طاعمه وحي, إذا إليه روح وحي إليه ايه الحنان دن بي دوش ربما هانيوه اذا امتقوا مر ايه روح اتققها وحي الى سبحانه وتعالى او سمركها كحرمين حراشة او ديب لك حرمي كل بنتي. لا تفعل شيء يسمى هؤلاء الهي سمحره بين ملكة إذا ما تقوم لك إلهي كعب صانوه وآمنوا الهي رواية وعملوا الصالحات أعني شونا يصبحوا هناك هناك عدل ومركة حلاشرع لكن هذا يبنى لك أفرهم كنتم بأيه ثم التقوه أي إلهي كعب صانوه وآمنوا الهي رواية ثم التقوه وأحسنوا ثقين مقضانوه هذا نحن إحسان سميّنوا والله يصب الممسنين إلهي ذاتك إحسان كثبي جعليه يا أيها الذين إلهي أنا قد تروي لا يبل ونكوب الله إلهي وين امتحانيا بالشئ يكونكم امتحانيا ومن من مبارك كان له شيق وارتوي جاريته ايجيكم قعنين ورماحكم يورمين ليعلم الله تعالى انكم امتحانيا واذلجت اي هو سيني هو ما يسال ليعلم الله إلهي شو قال ما يخاف الروح افسن إلهي في الغيب إلهي أنا ارتين شو سوي راي ابوغا هو إلهي مو جاي سوق فمنع الثالثة في حد جد وقبطة كحرمي يا هدنه هوشي اسكت بينا اجي عمطة يا طبان كرتي ورن كي سجاري فروح اكو بعد ذلك فروه اذاب قالي انت إلهي فقالي انه حرمي كحرمي فروح اكو حد بقالي سبحانه وتعال فروه اذاب قالي فروح الى عن راضي اديت الصلح حصل لهو مع درايك ayya ilaahi سبحانه وتعالى ta'aalaa ugaasay aragtuna akso dhuqii waxa ugu qaalisan in la ugaarsado taa waa tinjirad waa arri isimada toosh ka soo gashay keyeriiree ci weynaydi oo konta shambar tay wahwal boodon ayaa wa ta'aalaa saaxsaayda ku ciidii waxa kale سيرى ان اورسكه سبحان الله في العراق يعني او تغدون وحا لغه حرمي هل ما لين با لييره بعدها كو بار سنه كلهم مالك لي هو سنه ويوم صفته ويوم لا يثبطون لا انت انقطام يوم صفت في الرعب في يوم بدنا ان ملائكه بييا الاكل ما ما اكل الصوم ولا اكل ماي ما حي كل دعاء و امتحان مركز مديني يالله سبحانه صار في القلوة صحاوله ومتحانه وقارتبه ورصه اسكتله عاد المحسسات السعودية يهيه الذين امنوا لا يدروا صارتها عن نقطات وحبو الهي كيريات وحضة الدونك ايمنية تعيونا وانتحام ذاتك اللوحة صار وحبا ايمنية انجلي وحبا ايمنية انجلي حكيمة وكيري ذاتك اللوحة بحيو انتحام با ايمنية ذاتك قيمة سيلي هلي deen ugu dhageynaanayaa khayr iyo wax uu sameeyaan xaraamta ay waxa meel aan iskii yimid bay ka fogaanayaan sidaa dad waxaan leenoo in wax la oo lacaynta shaq walba leh iyo intee halka ay soo meertan 100 kun oo doolar ay ka soo helay waan inta hawl ay ku quri roo da ila kaacayna roo ka wuxuu hawlada ganacsiga waxa la لغيه هل من هنا هرب ما وحان دنوها قد حدثت او دنو وتهي نفس جاشه هي هي نفس نعزه انتم امتحان يا أيها الذين امر الله يبلونكم في الامتحان هيا الله بلاهي بالشيء بوليكم سبحانه ايا فمن يسيدي يغار تنالوه شيء قاسي يغار تاتنالوه اي جاريه يديكم قاعدين نثقون كرتان ورماحكم يكون ورينا ان جاريه وربما الله الهي سبحانه وتعالى محو غارتي وقد لقي مت وان إجاره هو الصدق يا أعلم الله إلهي سو جال من يخافه إلهي روح كعب سنية بالغين يسوون إله التنين فمنعت الدب بعد ذلك فهي حدب بامتحان كذب أوعار تزك الله يوم امتحانك طورنا بشره الصدق شيء فروا عذابنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا هذين السيد أوعار والحال أنتم فروا إنكم محرمين العمر خطيما حشرطيه وبرجاء مين ومن قتله روحي ترى قومي كاين كان كامل متعانيد كان وديره فجزاء فعليه حادثه جزاء جذب في مثل مثله ما اتلى وحده البلي وحلاق او لمده ايا جدي سويه او من وحا وحا نعم هذا المغشوش وارغي يجيل يلدو ني سيرا عبدو حاسلاكوا ني سيرا لغا نغ غري يجي بكره واو او غري هذا شعورك وين بالغا hadaa wahad hadd sho waxa laga raba qalin hada waxa jira waxa laga raba haddu leeg yahay loo roobba laga haddu leeg yahay are areba laga hada simbir dish waxa laga raba waxa laga raba ceesaan yaru nee yirba dhinay ala simbir jiro aria markaa hadan yah ku و قال له اللّه الذي الذي جعله أسرّه و فعله And the One God who said it, and He didn't son any Or blood名 said and heÉ and結果 Celebr God And يحكم وحاكم منه به نافقه وحاكم معين حمصا انها هي وخاسا وخاسا ادمما لو قد من بعد لو صحو منه لوانن هو مينها او وعقل البدن ايا لصاريا اوغارتني حاول لو ناس كاسه ود لو جيله لو اها ارغاها اري بكره ويه جيلك ولدو يتراوي ساي كم با اني خاي كوو سقف يحكو بي وحاقب يا النعم وحاق <تصفيق> بي لحاق يلا مسته وحاق بي لحاقب مناي يقول عجل البعض دار الصحي ومعه منك هادي ينحارني هادي وحاق لحاق لوكو روك حرم على راوك روك حرم حريسة وحا لوكو رعا هادي لحاق كما جوريا فتا وضاك مكتر مدواك حرم وانا الحرم كيف يسوك وطلق مساكين تا حرم كيف ينحرم هادي ينحارني بارك الله تعالى في التعبد الجاري هذا كعرض الملام والمتاهي يعرض هو حرم تقول قال او أو كفرات بارك الله جزاء رب كفرات نهاية مساكين مساكين عن طرف نفقي لها انتري عشان أربعين انتين كيلو وهذه كيلو لها لاولين كلمه بهاي اذن فضاي الدار ده اللي يقانك الىك عفسني ايا شاشين تاعك الحكومه وقالته غير سوما راشين تاعك هنا وين طاح هاو الاذن ذلك اما وح رشين تاعك و دغما صيام هذا واه لو قيمه انت سوق كش انت سوق كش و نس مد نس با. مال ده انت سم هذا التطاقات المدل واحد سببه يسال انتي رهاشنك وها مدمدة هل كي مدمدة تضوات النبدة تضوات النبدة تضوات النبدة بالله يا صنف يسمى ومد فلا ودعم نبدة واحد الوحى انت اولي يرهاشنك انت على نبدة انتي وصنف ليه امر ذلك اوجب ذلك الهي الساس الوادي خاروشتي لصار و خا اد لي دو قسوا ددامي و ذلك امر حميدي شي و شي قستني امعاصيده ها و خيلاهو كحرما و باتو كحرماي او غارسو درتل شي و قددمي عاقبه حميدي و ذلك الى انشاء كو و غارس ديله كيسه عاقبه من يشيه باس إشيه وشي كدر شايم مراه عف الله عما سلم انتي آياتا سودك, انت سودك, سودك تي كار رحي أصلا ميساني ياه ونكعرش انتي سودك من كار واحد ثم ما يستوى الله ومن عادة رحيه قنع سوى آياتا سودك تي هو إلهي وكحرمي أغارطي سوى كيف سو يسوى محرمه حاجة ومعتمرة ومن عاد فينطسن الله من وهن جبه والله وكعر بوصني إلهي سبحانه وتعالى هو غالب وانا مدقى رجل التوى إلهي يبعني في عينكا تتمر إلهي يبعني في عينكا تتمرك إلهي يخروح أخيئك كم الله إيه كوري ماذا يحكم به وهحكم مني نعم فيه وثلث وحب وحاتها هي وثلث لها قاس جيلها أم رضها أمر لو أجل منكم لما اجل صاحبه اذن كم من انت الى كم يد هادين حاولوا هاديا بالغ او كبارته اما نعامتك اللي لا داينه في جيله هي الذي يارق اي واحد انت نذكر هل سو ساعة يميزي لكيلاً استعمال إنتاج وكيلاً وحلقنا بقول كيلاً الوقيين أما قبل أمنا في الجيد دور بقول الوقيين وحاق فوما يساق أنت وحلي مد هل كي مد مالي فأقل ذلك الصياماً أما وحده شنكاً أدنه لمده هو أقل ذلك وحده شنكاً لمده هو الصياما هل كي مد مالي بقول مل هاتين الوقيين بقول ما مضى الصومي ما كده يقول بقول ما رصون كسودن كامل وضع نروح اليوم من كذا واحد روما يصنع واحدهم دوشيس فوليو قام يمرك إساو حاجة معتمرة أبعد دليل ليذوق أو جاب ذلك إله السالس واجبي ليذوق السرور كورا وبارهمني أصلى وعمل سلف وحين فريخ الثغت ومن كل من الله منه ولا رعيت سيد البحر وار تبر خلون غاديو هاج امتصيرا وتاوك قفسان قاو ودعموه و خي بختي تسعود لنعبان سيد البحر ودويع على سوق نو و خي بختي و اما اسكبيها اسكدر سكوناي اسنا واش كان ما فعن حالو ياهي نولد لك مينك يدي ياهي هيل كلا ومالو لا إذا قلت ذلك للسيارة مسافرين وحرم عليكم والذي تحرمي سيد البر بر قال وقال ما دمتم حرما انتظم حرمين فيه وعملك كجتان حجك مع امرضا وطق الله الهي كعف سيدة أليم إليه تحشرون الهي, إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جعل الله الهي يقول إيادي ألتعبك كعب الله الرقية بيت الحرام بيت فلماذا لها؟ قياما للناس ضد كميت الدين تودي النرجس هذا وكنت أعرف ترى يبلغه كذب الدين كي بأكتر أجانب دوافعه هل كأي واحد روح داود له وقصرة كصمامها العمر مصالح الدين تدا كتاجره بلاها حسك وحرم وإن روحه لا تربطه كأول من قناع ومن داخله كناني رك حرم كروح السما عرض أو برن كشيء مال كشيء عرق كشيء مركز دينتي الدنيا دي مصالح هذه على الله وكتاعم سبحانه وتعالى على الله وله يسقى يعني بيت الحرام بيت الحرمضة وغيرها قياما من كل تاجم تاي مصالح هذه الدين تجيء الدنيا كذا أيه كده الحرام بيشهر الحرمضة لابد عليه كده قيمت نذكر مصالح هذه أوه. وابلح المطلق اعماش الله صلى الله عليه وسلم خير الطلنطة نفطه هي مالكه هي وحوله نبقوبة البالية في لها فرمضة لي أفرصة وقعده محرم هي اها رجم والهديه حولها هجق الله ايوه, أيوة. سبحانه وصالك هذا هو ايه المصالح هو هجق ايه فركب جوره على المصالح لكو مجتدين شادي وهجر بضم بلسيري سال حوله هجق الله تحاوم هاي والقلايس وهو يضط فرنجرين بكروشين ربعين لدائي حرمتوا إليه يا سنائي لانجرين جيسا يما يرحل يسيق انتو سوء قاعدت بلقنط فوحرنا يعني ثلاثة سوء مرين حتى جايي قاعدين جيسيم قلائي وهو يضط ذلك اللي تعرم جعل ذلك الى يساسو يارك. وبيت فرمضى لهاي بريت فرمضى لهاي هادي قلائي كاي وعقدة قيامة للناس ذات كميل اي مصاريف الدين في تي قد بينه مجموع كت كنت تاغنت اي بالله ان الله ان اي ما في السماوات و الفلار وخا دulka كوسو نه مخلوق ايو سمادا كوسو لي ويره اي سبو غاتان الى اي مترو غاتان وخا تعبده اي دulka خلطان دها بلا قرما اي الله اذا توبت باري هذه السلوط بعدني قلائل كالروح عيسى كسرى تروح ما لها كي يسلوب إله المستقية لعل ذلك إله المستقية لتعارف سويباتان أن الله إله يعلم منو بيها ما في السماوات مخلوق السماوات وما في الأرض مخلوق الأرض وأن الله إله يسلوب عيسى بكل شيء عالم منه واحد فيله يبي فسأوب عيسى من سبحانه وتعالى كياري سرق كعر كعرة إله مولود سحرم خلقه بالرانب وقرد مائة مين بني ذي ميه مساريه للمضبط الاخريه أدون ككتا بيها بمعارة الساس وقدره هذه الساس وقدره هذه القلاج يعلمونه قال أن الله إلهي شهده ذو العقاد العقاد في سنة الضلمة عاصنا ما كدساءه الله إلهي غفور ورحيم إنه دمب سبحانه وتعالى ما حال الرسول رسولك في دشى سمع إلى البلاخ والجاسين مهين. وحقر الرسول في إلهه ونظر صار مره ووجب فح إلا إن إن جاسين بينهم مهين. والله في لهي عالم ما استبدون أحد موجنا وما قطمون يورح طالين إنسان. خلو حاتن يقوله محمد لا يستوي مصن. الخبيط وحه نيو وطيوح ونخيم. حرام طي حراش مصن. مو من كافر مصنو عقيدة صحيح هاي عقيدة فارقة مصنو. أعنى الشخص هنا يبنى العصرية تنفي أنه ضعها روح النوم فروحا خبيف كان في هذا القحون وفي هذا القحون كان هناك مؤمن تضعه هو إصدوري مصر النوم خبيف يطيب مصر النوم حوالا بضعنا الحرارة حوالا بضعنا الحرارة وإن إلهي تكين من إلهي يقول له هذا هو كبّح السؤال المشايد فإن إلهي سبحانه وإن الكيفية يقول له مامي هذا هو يجده خير قصة مصاقية إلهي كعب بلهم هذا هو يدونك كانت زاده الى النار لكن سومني الحزور صلى الله عليه وسلم صحيح هذا النار سنقرين اما شو ما تستاسم شو هكذا يستاسم ضد يرغو ورغو ونقسم وإلهي مليون كاسم ايه حن حن قلوحاتها ليه اوهي مصن على الخبيط خبيط هتضو المالي هاي هتضو عملي هاي هتضو عقيدي هاي وحاكم هتضو الضدي هاي واضيبه هاي واضيب كإلهي يجعله هاي في عالم الخبيب kaas oo ka bannaan digiga iyo taa tarbada waxa haram dad wajiga iyo ta dheer lahayd la garay dad san waxa yaan la shirkada روح على إسقاطه من صنع ملك لمدنا خير بدنها يكذعيه، وروح على جبلها ويا بقول كسر في الخبيب وحب بدنه، وحنحن بنان تعرف يا عاجب من مهلها يكذف، الله راح يكعسوا طيبين، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، كذوياك سن نقض أمميين وهذا السياحان الخير بدنه حراشة كدة ذا لو حلمت كنت قد يروي الأدب ده تعقد غرض، فعرفت بقولون السد لي من ما يا أيها الذين أهموا لا تسألوا هذه السؤالين عن الشياء الشياء لها السؤالين إن تبدأ لكم أعطي الله إذن مجيوا تسوقكم إذن فمانيا سابقا أعدنا إلى هذا الصورة صلى الله عليه وسلم مالا نقض بهم مركزة شيء صحيح ما. إتبع من السؤال الشان سوقع وجهية من في ضعها كيسة وجهية أين ناقصي رأس الناقص مركز رسول صلى الله عليه وسلم أشاعي مدخل أركاوي لا منهجي وحموي يجي سنت الله والسحنة رسول صلى الله عليه وسلم مركز رؤيي السؤال وعي شاعي ويجي سر وابد للعمر رضي الله عنه أغلب الناس أن تجواك وكفر السبب والطويل إلهي صنطه وتكال بالله ربنا وبالإسلام دينا وبالمحمد نفصول أساسي مركز رسولك دعى بحناقي كباي أوكر نكهة هو يدي قصته أنا أبي من ذي أبي مدينو نكربك، فهذا هو السبب يهتمان تليها أبا كامو سؤالي يا ليك من غيري، وذن كنون وراءه من القساق في عرض، وحرو، وحكره صادقة ينجد الحديث هو رسول صلى الله عليه وسلم سوا ضفته من لا ما كتا تشوي هل كنت تطور الحقيقه ذاتيها وكاف بدرين تطور مرتبه في كل عام يا رسول الله انتم امصيقرون ايها السو يا رسولك هتان ديي لها نعم هو جيل الصدر ما له ودين يا واديكره واخاديك بدن ما مالك عفاانو دينك بدن وكا وهل سنذكريه وحان يسارين جودي رسول الله صلى يا أيها الذين امنوا لا تسألوا السؤال عن اشياء ان تدلكم قد لا يدان وجي تسو من كي يلأني أبي هدي أبكر لش على كور كاي السنة البرحات كواجه دلوا صور على كم نقطة تسوق وينتشر حدث العشان عنها أشجار هنا وقتك ينزل القرآن قرآن كلي الدين اليوم تبدأ لكم ولا ينامون اليوم هدي عيادة القرآن كهيليو وكم مسلا دي عفو أذكره قصيرة على السير ويو عيسى عدد حسب الصلاة خالو ويه فوقة كالي مسلا الأطفال طبعا المك الأهلين هنا تروح عتقمة قش ورسولك حارض سقراو اللوبل لك وح فعيلك وجناز رج الساعش وانتسل في الدس عشان عنها أشيادة حين وقت ينزل القرآن لتجين هذا رسولك وديسان تفضلهم ورائدين مذم عف الله عني إلهي سبحانه وتعالى وين كعت وح وريق لعى وعف ربك سبحانه وتعالى والله غفور رحيم إلهي ومثل من قداس خضان خضانات القاتب الحليم عقاص سود الجمل خد سألها وحا قوم من قبل نبي الله عيس ونصر صورة ناصر كامل نبي الله موسى ونصر انتعى انبياء الصالح وحشم نحاق العين سيب اوذي وقيل وقوي هو كبير قد سألها وحاسي آلي قوم القرى قوم من قبلكم إذن كوري لكم من ثم, ثم أصبحوا وحين قدم بها ما سايشي اي سرسول كسرعشان وحا نويل وقروينا كافرنا كوفكوا يروي لائما ما جعل الله إله مي من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حامل وحورها طيب إذا كنت تحرم الجنين أنت نردون بحيرة لقد أجلتنا بحيرة فأسرين تحرير دورها في كشة نفت أنت صوت لديك سكفزيان لديك وليس عليها لديك تحرم الجنين خلاص وعنه بركيسان إلى هذا الشيء وبحيرة بحيرة ووجيهتان يعني بطاة وجهان حن صائبة ومن من نكواتو حانو صلو او سفر غل الى هذال بيت هذا هان كا يقادو ناد وجيريه ناد كاس اسنان طنصيني تاسبيجلو طيب ولا شي ديم وسيله شند سنتي من dibiga midad ayday jireen waxay la xiraysay Taywaan halkaan markaasay neefka saayeyay isagana dibi jireen oo sii deen jireen annan tawo maali haddii ay raas kan la maare may wala galan maayo la qaran maayo dugoyinka faaci maayo ilaahay subhana waha minna may in sharciyagu waa doon beer ka dhigana inta ilaahay minna may wala haamiir awrka xamcaana minna may toban dood markoo geeri xamiyoo in إنت منّ مشروع الله أبو الله سبحانه السلام إلهي و أمسرعي ولكن للذين كفروا قدوا يغفرون على الله إلهي بنت أبراه ومشروع إلهي و أصان نفره إليه إنه أنت مين البحيرة يردائي صائبة يوصي نفر ولكن للذين كفروا يغفرون عليه إلهي و أكثرهم بضا لا يعطلون أبو الله سبحانه وتعالى وإذا طيل الله ما اتلوا تعالوا كاري إلى من أنزل الله إلهي و تس عازه الجاهريه كسر جتن أبيال فينا إلهي ومتاعه كان واحد خد كاريه هو كاريه لما أنزل الله فينا كتاب كسود في ويرى الرسول رسل كيس سنريش هو كاريه قاروه حيتدها هي قيدهم حصدنا وحنا جن نغفر لنا ونروح كربهين ما وجدنا وحي عنكه لي عليه دشيس أبيال كنا كسر جنا يوم أنا السعي وضي والسيارة حامقي واحد كسر نغفر له واحرقه وربه بالله سبحانه وتعالى قالوا في الأول كان أباهم لا يعلمون الشيء أفتدون ماكوض دائم أيام ولو كان هديهم أباهم أبي يلفظ لا يعلمون الشيء هو محوره وقيم ولا يهتدون عنه نفسه أبا يرفض النور ويسكره حتى سيئ يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي يا بسورك تذكروا عليكم كأب تهار أنفسكم نفتين كأب تهار لا يضركم إذن دائم معي واندالله سلوح الدالي هوري إذا هتديتم يبقى khaayka kusoo qosoo cid beeray wax kaana gelin ku حتى hadii xataa qaraabtiin oo ilmaha ay yahay oo walaalka ayey oo aaba ayey oo hooyada ay Ilaahay nadii kuum dhammaan dhammaan ee baad moqani ay tan sida dad badan u fahaneen ma ah oo awdakar dilaynaana baad dadki khaldan ay ka fahmaan suugaqtay ayuu in barki istaagay hadii ka samantu wariye رسول كان كما قال صلى الله عليه وسلم تطبين معروف فبرم ومنكر كذلك الى يحبس الديني العقاب مركا سي الى سبحانه وتعالى حتى هو سنك قاده صح رسول كما قال صلى الله عليه وسلم بمنبر فكرمك خليفه خليفة رسول صل الله صلى الله عليه وسلم مركم ما معروف المعروف فالمنكر دهوي وهو معنوه كافر كفر كها او فاسق كها ابو عبد الله قوله عليه وحو الى سبحانه وتعالى فسيار هيو دمغيسه كو قاو ما هيو يا ايها الذين امر عليكم انتصوا لفتي ان لزم لفتي ان كاف خاص تعالى ثاني خير لا يضركم هذا الفاضل ميسان اليوم جميعا في فَيَنَبِيَكُمْ وَيَدِكَوَرْنَا يَبِمَا كُنْتُمْ أَنْتَعْمَرُونَكُ وَسَمِنِي يا أيها الذين أمنوا إلهي رسولك أي كتاب كذكر بديو شهادة بينكم بخاتيك تحديننا إذا حضر مركة صحة هذا أحدكم التين الموت يريد مركة صحة هذا حين الوسية تدارك الوقت يساكتنا على الله لو أحدهم عدلوا الصحيب منكم ينك ينكمل المؤمنين أو هو ومن غيركم ي wa baro markay labadana marxaftay go'anayaan anan mameen tahay in antum idinku taraptum hafiat safatan khiladunku la hisaafa sawatuma idana asebtu musibadul muuti muuta musibad isii la cadayay ruu sidoo wuxuu ka wa labadana muslimiinta hayn waxay suujujeeyneysan in bacd فياك سماري بالله إلهي بقدارنا يانه في الله يانه إن رتبتم ذاتك لحالك الحيء إنك أروح عندنا تراب وحيء حضش كدين أو كشكدان أو حقرس لا نشتري فيه يبسم منا قرصنا ذن ثمنا قليلاً كم بين كلارم العقار من صص الله يانه ولو كان عبق عالد روح أن أن قمر خات فرينه أما روح عنده أم لو قرب إذا قرب من طرعة والصحيفة حباً مغذية إلهي سبحانه وتعالى دارتي سبب إنك الشاهق ماين نقو كبد رمي النفور ولا نكتب قرين ماين شهادة الله ما خاتيج إلهي إلهي أنو مخاتف رضي إن أمر إذا وقت قطان قصمن لما نظ عتمين كودن بعيد عن كمن حياة صحيحة كقصمان صاب إلى هيدو إن الذي جاي سامي بالداري ومركز من مسلم هالنغذية لينك الدجال أيو أركيد دبر إلى إلهي والشريعة قيام ira soo koona sallallahu alayhi wa sallam iyo ay diib rubbada ahni la dhaho marka muslimiina ay leeki masaaraha ayaa nin dibeexaa wada yaraaba tu jarbeeyeen la safray wiiraaqi halkaas ay aadeen dhinkiba dhantay soorii ciiso qaalen makay keenay koob marka ta qofku halwaaday maq qiya sagalteen uu daartu مرة الله بيضكي قراوه الله داك شنو سبقت ايدان كتو دكتو ورايتو خير لهن علماء حقا نحوهه مرتبه هو هي حقا نظم ايون حق تفسير كذا ايله اوه ادل مايه دواد ويي لهن علماء ايه اياه القران يا ايها الذين امنوا شهادتكم في مخاتيق تحليلنا اذا حضر احدكم المروح مروه اي كسو حاضر الموت مخاتيق الا اذا كان markaasi samaysan هنا wasiiyeemar ku dadarnay kana ku dadarnay oo markaasi sameeyay ee tanaani waa labo hal markaasi laga dhigamay ee laba laga dhigaayo labaasoo dawaad adli minku ruux walba markaasi او اخران لما دي ولاي او رو دو كلت من يلان بجاي اين ودول قال او اسلام دي او اخران اما ولابا كرو من غيركم يدينك غير كينها ولابان المسلمين تاي مكات فريان وظور ما وان انتم يدينكم ضربت هاته السفرتان في الحرب دول التي هيت فاصعوتكم او اذا سيفتم مصيبه الموت موتكم سيب يحيو مصيبه الموت من اي السوستاجين ماشي كما خاطري فايق فيمان بالله الهي يكباران يا او سنايتها يهن اني تطم حدد نغا شكدين دكي دخل كلا الله يرحمك الله تبص من نقطة ثانية وراء كأن هذا النقط كأن كمرخات فري ن أما كأن مرخات أم فري ن ذكر كذا قرب من القراء والصاحبة هذا النقط ولا نتمنى شهادة الله مرخاتي أن لا يدري كمرخات فري نين أقولن إلا الكريج نوجانا قريبا إن أنه إذا هذن صايم لا من الأستمين بكمين ألا وقيل بين أكثر مر حديث الطالع ذو اللوجاء على أنهما اللولم استحقاقاهم المسند مروبان قداتهم حساب 7.500 جرام كشري فحول العرق قيب كمي دهو ده اي قبطان فاخراني لور لبا فاخراني لبا كريه يقومون استاغه مقامهم وبدل كل مقام بترو قلوب لدار توهلا سو قادين الاذول على كنري وحو كجي طلب قلبه استاغه مقامهم استحق عليه وبحق بالنه روحة ميت كالبنطية وحكيتك وقل له هو وقرع بسنوه وحق الاوليان اللي ورياله وقرع بسنوه بقى روح عدم فيقسماني ولا الله عن ضمده ويدارنا يا رب الله للشهادة سنة سنة يومك ويدارنا مرخاستيك يتعارف النظر وحقه حق وحق بالنه من شهادة سنة الله ودي وديه ومعثب إنه حد إليه قد منه تحوري بأنه يجب أن يقرصده إنه إذن لمن الظالمين هذا حد إبنه بأنه قال بروح أنه إذا إلا ظلمنا له وإلا كواه ظلمه لمن الظالمين من من. أمك منه فإن عسراء هذا القرآن قاله على أنهما لوذي طعبتهم ومسلمين طانعين أنهما إيوه استحقائي من يدب موتين أو يبأنك بأنك بأنك يقومان بيستاجين مقاموهما لابده هوري بوسكودي يبدو الكهودي لابدنا من الذين كو يكمدها استحق عليهم قوى هوري كحق بالنايو وقدوه روحا من طيب الأوليان بيستاجين لابد قرابة وحي روحا من طيب وحكي تجيو وحي سي القسرين فيقسمان بالله بيكداريان لابدنا ضمده وقرابة روحا الله هلا شهادتنا من شهادتهما لا tan raya fowdi ka xaqni baadanow anagu wa sax laakiin yu bandeku darteen wa ma'a'tadina manah anna hadd bil bayyinah الله illa min adh-dhalimi dhalika wali islaam la yaro wax kaanta la kuliyo oo kuway lagu ogaado in ay been sheegeen mar la waxo waxaani la burineeyo al xeeraysto mar labaad ee laga daba dalanayay dimar farax daran mar danaan subhanahu wa ta'ala wuxuu in mar ku إن اللي يمدن بشهادة مخاطع ولا مخاطع كحياة يمين يمدن على وحد كسيد وها وحد كسي أو يخافه إن أصلان أنفرد إن اللي عليهم إيمان بعد إيمان أنت لاتين كده من دار كده من بحذنا إلا خيره ولا جد بدل عصا وطالب سبحانه وتعالى من شنو هو الله ذات قومين توجيهي كعبس لو امرتي سفلي او نهيا كهر وصنعوا المغره الالهي حق حق من كتاب قيل صنع المغره طلب هذا هبل الرسول صلى الله عليه وسلم نقل حدناك عن الفرع الفري والله لا يهدي القوم الفاسقين الالهي ما هن يو حق ما هو قيو ضد الالهي صعيس فبع تصاقه والله أعلم